بوك تو سمنة ست سبعة عشر سبعة عشر ودومي في البيت في البيت فوسناش هنا بيتنا هنا بيتنا نا فيرشي فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو ز دومام سات توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل بير ад لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل каля дома растуць дрэвы توجد اشجار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل Вось моя кватэра Гуна шиккати Вось кухня і ванны пакой Гуна алматбах вал хамам Там жылы пакой і спальня Гунак гурфатул маиша ва гурфатул наум Тонэк гурфат аль-маиша Дзверы дома зачыненыя. Бааб аль-манзил мугляқ. Бааб аль-манзил мугляқ. Аля мафтуха. Сёння горача اليوم الجو حار اليوم الجو حار مي ايديم اجلي باكوي نذهب الان الى غرفة المعيشة نذهب الان الى غرفة المعيشة تم يست كنابة اي كرسلة هناك يوجد صوفة وكنبة Там калі ласка. Тафаддал ваджлис. Там стаіць мой кампутар. Хнек йуад кампутары. Там стаіць мой музычны цэнтр. هناك جهازي استيريو هناك جهازي التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما